Book 2 Kahdeksankymmentä viisi Kamsatun Kysymyksiä Menneisyysmuoto yksi Asila al Kuinka paljon te olette juoneet? Käm sharibt? Kuinka paljon te olette tehneet töitä? Käm Käm Kuinka paljon te olette kirjoittaneet? Käm katabt? katabt? Kuinka te olette nukkuneet? كيف نمت؟ كيف نمت؟ وين كته اولت لابائسه تستين؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كوين كته اولت لؤتنه تين؟ كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ كينن كنس كته اولت مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ كenen kanssa te olette sopineet tapaamiseen. مع من تواعدت مع من توعدت؟ kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ missä te olette olleet? Aina kunt? Aina kunt? Missä te olette asuneet? Aina kunt taskun? Aina kunt Missä te olette työskennelleet? Aina kunt tashtaril? Aina kunt Mitä te olette suositelleet? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ مئة تولدت ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ مئة ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ كُنْكَ نَوْبَعْسْتِتْ تَتْوَلَتْتَ أَجَانِيَتْ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كاو أنتوا التلنتنات؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ كم الارتفاع الذي قفسته؟ كم الارتفاع؟ Ledi Rafastuhu 2de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.